أولا للشيط الوحيد بسم الله الرحمن the end. تِلْكَ الْقُصُورُ الَّتِي نَيَّكَتْ عن ماطرة وأعلم بكم وأعلم بكم إذ أنت من الأرض لا أفوز، لا أفوز، وأعلم في من تثق. قنيلني ما تكما. لو أقني أجزي الذي لأساه بما ظهر ويجزي مَا يَجِيءُ مِنَ الذِّكْرِ لَن نَّكُونَ عَنْهُ دا ستوز او ان فتقو هو اعلم موتين سقى هو بما في صقوق موسى وإذا راهي من الذي يصدى وإذا asa أفمن هذا الحديث تجمو طمن هذا الحديث تجمو وأتوب من هذا الخطيط توجبون وتضعفون ولا تدقون Oh, my God. من هذا الخزيز تعجبون. افند بن نبه و دیتی سهل جفور وکم خاصونا لا تذکون Oh. Uh -huh. I uh saw. -huh. Uh -huh. لَا نُغَادِلُ وَلَا نَطْغَى سَكَبَتْ أَكْوَابُ لَهُمْ صَوْمُ مُنْحِلٌ بِسَنَ دَعُوا وَقَالُوا I'm gonna